Surah An-Naziat, artinya Malaikat Malaikat Penjabut, terdiri dari 46 ayat. A'udhu <-tuh> billahi min ash-shaytani Minal-lahir-rahmanir-rahim Wan-naz'i 'an-til-gharqam wan السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة بَعُهَا الرَّدِيفًا ۚ قُلُوبٌ يَرْمَائُ وَجِفًا أَمْ بَصَرُهَا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 بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ غَيْرِي تَنَزَّكْ وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى Faḥšar fannad, fāqālā an Rabbukum al-ālam, fāakhadukullāhunakal al-akhirat wal-aulam. في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها Akuhkan hamba-hamba dan muraham, dan gunung-gunung yang mereka tinggali.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 فأما من طغام وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الس... Saatnya nampur sah, fi ma'atam dzikrah, ila Rabbik muntahah, inna